ডহো নিতামি আহ বিস্মি আসমনি ধনও তু মহি আল্লি উহ মুমস মু الغلام كأن الله يلهمه إلهام يحي صبيا أو سليمان إن شئت يا عم فاسمع قصة عجبا وإن تكن عرفت للقاص واداني يا عم إني غصن لا حياة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 هبني يميناً أقبلها بشكراني أمي فلسطين لا تأسي ولا تهني إنا سنفدك من شيب وشوباني أمي فلسطين لا تأسي ولا تهني শোবানি চিনোবানীনা সন দি কি মিন আশো من شيب কি